الله جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا اتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت إلى آخر الآية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وإليه تنسب الملة قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم في لفته قبل أن نذكر المحاجه كلمة حنيف في اللغة ما معناها الميل كلمه حنيف في اللغه معناها الميل فكيف يوسم الدين بانه مائل وكيف يوسم رجل كابراهيم بانه يميل اعيد حنيف في اللغه بمعناها ميل ويقال لمن فيه عرج احنف فكيف يوسم ابراهيم والمله بان ابراهيم حنيف كما قال الله في القران ويسمى الله جل وعلا المله بالمله الحنيفيه الجواب عن هذا الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا والناس معوجون عن الطريق مائلون عن الحق اعيد الرسل بعثوا والناس ماذا مائلون عن الطريق معوجون عن الحق فلما جاء إبراهيم أو أي رسول بعده جاء والناس معوجة فلو سار معهم سيصبح معوج فلما اعوج عنهم أصبح مستقيم واضح فلما اعوج عنهم أصبح مستقيم فحنيف الميل عن الميل استقامة أعيد الميل عن الميل استقامة واضح فبان من هذا أن مخالفة المعوجين يصبح ماذا يصبح اعتدال واستقامة هذا معنى حنيفيه في اللغة